و موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ق ف م ا أغنت ن ع ه م آلهتهم ا ء الله من شيء, شيء الحسنى جاء أمر ربك وما زادوهم غير 「私は私の手を借りていることです」 م ن خاف عذاب الآخرة عذاب ذلك ي و م م ج م و ع ل ه ا ل ن ا س و ذ ل ك ي و مشهود وما م نؤخره إ ل ا ل أ ج ل م ع د و د ي و م يأتي ل ا ت ك ل م ن ف س إ ل ا بإذنه ف م ن ه م ش ق ي ه ف أ موسوعه ا الذين ش ق النابلسي ل ر ل ع ل ا م الاسلاميه ا شاء ر ف ع اسماء يريد الله ا ن سعدوا ن خالدين ي ف الحسنى ما م ا ا والأرض ا ت وفي م ر ي ة مما ي ع ب د ه النابلسي ي ع د من ل ب ل و إ م ا ل ا س و ه م ن ص ي ب ه م من غير ولقد آتينا موسوعه ى ا النابلسي ه و للعلوم الاسلاميه ربك لقضي بينهم ن م أعمالهم ربك ك موسوعه ا أمرت م ت ا النابلسي تطغوا ر و ل ا تركنوا إ ل ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ف ت م س ك الاسلاميه ن ر م ن أ و ل ي ا ء وما ل ك م م ن دون ا ل ل ه من أ و ل ي ا ء ثم ل ا ا تنصرون وأقم ل ص ل ا نهار ة طرفين و ل ف ا م ن ا ل ل ل ي إن ا ل ح س ن ا ت ي ذ ه ب شركه ا ل ه د ا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي